في اخذ والالتزام بالعمل بما فيها وان لم يعلم ما فيها ولم يعمل او علم ولكن لم يعمل من ان ياخذ الرساله ويلتزم بها علم وعمل او علم وما عمل او ما علم اصلا لذلك فلو مات مجتهدو الذي قلده يجوز له البقاء وان كان الاحوط مع عدم العلم اذا لم يعلم أصلاً من في الرساله او علم لكن مع عدم العمل عدم البقاء والعدول والحي احتياطا وجودي بل الاحوط استحبابا على وجه وجه يعني وجه من يقول بحرمه بقاء يعني افترض انه انسان علم وعمل مع انه علم وعمل او علم وما عمل مع ذلك الاحوط استحبابا ان يعدل الى الحي مراعاه للقول القائل بحرمه البقاء مطلقاً بل الاحوط استحبابا على وجه وهو القول بحرمه البقاء عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل ولو انه علم وعامل صاحب قال يكفي في تحقق التقليد أخذ الرساله سيد الإمام في تعليقه يقول مر معنى التقليد، فلا يجوز البقاء إلا مع تحقيقه. ومعنى التقليد في نظري العمل استنادا إلى فتوة المشاهد، فإذا عمل ببعض فتاوى المشاهد مستندا إليه صح له البقاء على فتوة. او صح له البقاء على تقليده والا فلا سيد الخلي يقول مره حكم هذه المساله وايضا الشيخ العراق يقول مره حكم هذه المساله وكذلك السيد البين الكلام في هذه المساله الكلام في هذه المساله من عده امور الامر الاول نحن لا نبحث عن معنى التقليد كما هو ظاهر تعبير السيئه لنا قد تقدم الكلام في ذلك عنوان التقليد لم يرد في نص ولا في رواية ولا في ايه حتى نبحث عن معناه وأما ما ورد في توقيع العسكري عليه السلام فاما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حاقرا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولا فللعوام من أن يقلدون فقد أشكال أكثرهم على رواية ضبعة السناد فحينئذ منوان التقريب مميدة في النصوص حتى نتكلف البحث عن معنى وما هو معنى التقريب ليس كلامنا في البحث عن معنى التقريب إنما كلامنا في البحث عن محقق التقريب يعني مصداق التقريب لا مفروضه ما هو المحقق للتقليد وليس البحث عن معنى فانه لم يرد في النصوص حتى يبحث عن معنى الكلام في محقق التقليد وانما الكلام صار في محقق التقليد لان التقليد احد افراد الوجوب التخييري الذي حكم به العقل بما ان العقل كما قرر سابقا العقل النظري عندما ادرك وجود تكاليف واقعية حكم العقل العملي بوجود امتثال تلك التكاليف الواقعية لأن الاشتغال اليقيني يقتل الفراغ اليقيني او من باب دفع الضرر المحتمل يجب امتثال التكاليف الواقعية بحكم العقل العملي والمفروض ان انتشال التكاليف الواقعية له ثلاثة فترور الا عن طريق العمل بفتوى نفس وهو عبارة عن اجتهاد أو العمل بفتوى الغير وهو عبارة عن التقليد أو الاحتلال فالتقليد أحد أفراد الوجوب التخييري الذي حكم به العقل العملي بعد إدراكه لوجود التكاليف الواقعية من هنا نبحث عن محقق التقليد ما هو محقق التقليد الذي يكتفي به العقل في مقام امتساء التكاليف الواقعية بغض النظر عن معنى التقليد لغة وعرفات ما هو معنى التقليد لغة وعرفا هذا لا نبحث فيه لأنه لم يرد في النصوص إنما نقول بما أن العقل العملي حكم بوجود امتثال التكاليف الواقعية وقال بأن طرق امتثال التكاليف الواقعية أحدها التقليد فما هو المحقق للتقليد الذي يكتفي به العقل العملي في مقام امتثال التكاليف الواقعية هذا بحل بحثنا ويسي بحثنا عن عنوان التقليد ومعنى ومفهومين إذن البحث متمركز في أنه ما هو المحقق للتقليد الذي يكتفي به العقل العملي في مقام امتثال التكاليف الرقائية وقد اختلفوا في هذا المحقق فبعضهم قال يتحقق التقليد بمجرد أخذ الرسالة يعني التقليد بنظره أو محقق التقليد بنظره هو الالتزام النفسي وإن لم يعلن بفتوى المجتهد بل وإن لم يعمل وبعضهم يقول محقق التقليد هو العمل استنادا التقليد من صفات مثلا الأفعال الجوارحيه لا من صفات الأفعال الجوارحيه حتى نعرض التقليد بأنه أليه التزام النفسي؟ لا محقق التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى المشتهرين وبعضهم يرى بأن محقق التقليد هو ماذا؟ هو مطابقة العمل لفتوى المشتهرين وإن لم يستند إليه يكفي أن يتطابق عمله مع فتوى المشتهرين طبعا من يشترط الاستناد يقول بأنه الدليل الناهض على مشروعية التقليد هو قيام سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم ورجوع الجاهل للعالم متضمن لحيثية الاسكناد رجوع الجاهل للعالم في حيثية استناد من قبل الجاهل للعالم لذلك نقول بأن التقليد هو العمل استنادان أو محقق التقليد هو العمل استنادان كما اختاروا السيد الإمام والسيد القوئي والسيد والبقاني وأختارهم باعتبار أن الدليل على مشروعية التقليد هو قيام سيره العقلاء على رجوع الجاهل العالم والرجوع متضمن لحيثية الاستناد فلذلك نحن نعتبر هذه الحيثية في محقق أما من لا يشترط حيثية الاستنان كالسيدين والسيد السرزواري والسيد السستانين لا يشترضون حيثية الاستنان في محقق التقليد يكفي أن يعلم بأن عمله مطابق لفتوى وإن لم يستند إليه ولم يعترف به كعالم يرجع إليه يعني يعلم بأن عمله مطابق لفتوى يكفي أن العمل مطابق للفتوى وإن لم تكن هناك حيثية الاستنام يقولون هذا المقدار الذي يحكم نحن إنما نتحدث عن التقليد الذي يحكم العقل بكونه طريقا من طرق طريق انتثال الفتائيس نحن لا نتحدث عن معه التقليد لغة وعرفة وإنما نتحدث عن التقليد الذي يكتفي به العقل في مقام احراز التكاليف الواقعية في مقام التكاليف محقق التقليد الذي يكتفي به العقل في مقام امتثال التكاليف الواقعية ويعتبر أحد طرق الامتثال هو مطابقة العمل لفتو المشتري. مطابقة العمل أكثر من ذلك. لا يشترط العقل حيثية في الاستناد في الموضوع استندت لم تستني المهم أن تكتفل التكاليف الواقعية والطريق إلى امتثال التكاليف الواقعية هو تطبيق عملي على فتوى المجتهد سواء حصل استناده أم لم يحصل استناده هذا المقدار يكتفي به العقل في مقام امتثال التكاليف الواقعية وأما قيام سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم صحيح أن الرجوع متضمن لحيثية الاستناد، ولكن هذه الحيثية حيثية طريقية لا موضوعية ما هو المقصود لبن وما له الموضوعية لبن هو تطبيق العمل على تقوى وإنما الطريق إلى هذا التطبيق الاستناد إليه فحيثية الاستناد اخذت على نحو الطريقية لما له الموضوعية الموضوعية لماذا؟ الموضوعية في مقام امتتال التكاليف الواقعية الموضوعية في مقام الامتتال لنفس تطبيق العمل على الفتوى وأن حيثيث الاستناد فلا موضوعية لها في مقام الامتثال، وإنما أخذت في عنوان الرجوع باعتبار طريقية إلى الحصول على المحقق الفصول على المحقق لذلك لا وجود فيها ولا, ولا اشتراق فيها هذا هو الأمر الأمر الثاني أنه هذا هو محقق التقليد الآن الكلام قلل قلد المجتهد بأي محقق من هذه المحققات ثم مات المجتهد الآن يريد أن يبقى على تقليده ما هو المصحح للبقاء على تقليده كأن في نظر صاحب العروة في السرورة وفي نظر السيد الإمام قد يسسروا أنه المصحح للبقاء هو المحقق للتقليد لا فصل بين المسألة فيه. إذا كان المحقق للتقليد مجرد الالتزام فليكي مجرد الالتزام للبقاء البقاء وإن لم يعمل بشيء في فتاوى ولم يعلم بشيء من فتاوى وإذا كان محقق التقليد هو العمل استنادا إلى الفتوى فلا يصح له البقاء حتى يعمل بعض فتاوى ويستند إلهي فهناك ربط بين المسألة بين مسألة ما هو محقق التقليد وبين مسألة ما هو مصحح البقاء على تقليده لا يصح البقاء إلا فيما تحقق تقليده فيه ولكن مسيحنا يقول لكم بس شرور وكذلك سيد سبزاري لا يفرقون بين المسألة لا ربط. مسألة محقق التقليد شيء, مسألة محقف شيء محقف. لماذا؟ بيان ذلك بتقرير الشيخ تبريزي حفظه الله من أنه تقليد له معنيان: التقليد العقلي والتقليد الشرعي التقليد العقلي. يعني ما يحكم به العاقل في مقام امتثال التكاليف الواقعيه ما يحكم به العاقل في مقام إثبات التكاليف الواقعيه هو هذا اللي نبحث عنه نقول ما هو الحكم التقيدي هل هو الارتجاء هل هو العمل؟ هل هو مجرد تطبيق على علاقة المشتري ده كل بحث عن التقيد بالمعنى العقلي يعني عن يكتفي به العاقل في مقام امتثال التكاليف الواقعيه أما التقليد بالمعنى الشرعي التقليد بالمعنى الشرعي هو عبارة عن حجية فتوى المشتهي تقليد الشرعي يعني عبارة عن حجية فتوى المشتهي يعني متى تكون فتوى المشتهي حجه يصON تقليد متى تكون فتوى المشتهي حجية حجية فتوى المشتهي كسائر الحجاج متقونه بالوصول اذا إذا وصلت الفتوى صارت حجه مثل الحكم الواقع مثل اي شيء ما حجية متقومه بالوصول اذا وصلت فتوى المجتهد تحققت الحجية تحقق التقليد للمعنى الشرعي وان لم يعمل بذلك حتى لو ما عمل تقليد المعنى الشرعي تحقق التقليد بالمعنى الشرعي هو عباره عن حجيه فتوى المشتهد حجيه متقومه بالوصول متى ما وصلت الفتوى تحققت الحجيه تحقق التقليد للمعنى الشرعي لم يتحقق بالمعنى العقلي وهو العمل استناداً إذا قمنا بأنه معقل التقليد هو العمل استناداً التقليد معي الشريب وراغل الآن بعد أن يموت المشتري مسألة جواز البقاء عدم جواز البقاء ما في بالتقليد بالمعنى العقلي ذات كان كلام فيما يكتفي به العقل في مقام إحراز انتثال التكاليف الواقعين الآن الكلام في حكم شرعي يجوز البقاء أو لا يجوز البقاء هذا ما يرتبط بالتقليد مع العقل ترتبط مع الشعري ما يرتبط التقيد مع العقل تقليد بالمعنى العقلي إنما هو شرط ولازم في مقام حكم العقل امتثال التكاليف الواقعية بعد أن حكم العقل بلزوم امتثال التكاليف الواقعية شو بتثبت تكاليف الآخر إذا أي طريق يقول عارف إنما طريق الاحتياط أو طريق العمل بكتور الناس الذي هو عبارة عن شال طريق العمل بكتور نس ذاك كان كلام في مقام حكم الحق الآن الكلام في مقام شنو حكم الشارع يجوز البقاء أو لا يجوز البقاء هنا يعتبر التقريب بالمعنى الشرعي مستقر من وهنا نقول بأنه إن علنا بكتور صارت كتور حجة في حياته بعد أن علم بالفتوى صارت الفتوى حجه له في حياته في حياته هذا المقلاد سواء عامل أم لا يعمل بعد موته يشك في فتوى تلك الفتوى وعلى فتوى الاستصفر الفتوى لا أقل إذا هو عامي وما يقدر يجري الاستصحاب لأن المورد من الشبهات حكمياً يجوز البقاء ولا يجوز البقاء شبه حكمياً ولعظم ليس من شأنه إجراء الوصول في الشبهات الحقمية فحينئذ يرجع إلى الحلف فإذا أجازه للحل المهم أن مصحح البقاء هو التقليد بالمعنى الشرعي لأن المقام مقام أحكام شرعية ومقام أحكام عقلية مصحح البقاء هو التقليد بالمعنى الشرعي التقليد بالمعنى الشرعي هو حجيه الجيد الفتوى في الفتوى فبمجرد أن يعلن بالمساله يجوز المقام فلا رضا بين المسألة يبقى انه في الامر مقوم البقاء ومصحح البقاء كما قلنا جنون هو التقييد بالمعنى الشرعي يعني حجية هذه الفتوات في حياته والحجية بتحويمه الوسول لكن مقوم البقاء شيء موضوع البقاء شيء المصحح للبقاء هو حفظ الفتوى لكن هل موضوع البقاء هو حفظ الفتوى بمعنى لا يجوز له البقاء الا فيما حفظه او يجوز له البقاء هذا بحث عن موضوع البقاء لا عن مصحح البقاء مصحح البقاء هو الحفظ اذا حفظ الفتوى يعني عالن بها. اذا عالن بالفتوى جاز له البقاء لكن هل جاز له البقاء في خصوص ما عليم أوجاز له البقاء أصلاً، هذا هو الفرق بين رأي سيد القوي وبين رأي بعض المعاصرين. سيد القوي قد يصير الرجل هذا مصحح البقاء وهو ايضا موضوع البقاء. لا يصح البقاء إلا إذا حفظ وهو موضوع البقاء أيضا. لا يصح البقاء إلا فيما حفظ من المسائل رماح لم يحفظ. لا حجية في المشكلة فيها هؤلاء يقولون لا يكفي أن يحفظ بعض مسائله لبقاء عليه في مطلق مسائله فالمهم عنوان البقاء على تقليل يصدر بمجرد أن يعلم ببعض مسائله طبعا يعلم بها لغرض العمل بها عالم بها لغرض العمل بها والا عالم بها بغرض الثقافه ثم بعد موته ما صار اي تقليد لله عالم بفتواه بغرض الثقافه لا بغرض العمل بها عالم بفتوى بغرض الثقافه لا بغرض العمل بها ثم توفي هذا هنا لا يكون مصححا للبقاء لأن الفتوى لم تكن حجة لها انما تكون حجه لها عند إرادة العمل بها علم بها للعمل بها هنا تكون الفتوى حجة يمكن بعد ذلك أن يستصحب الفتوى أما علم بها لغرض الثقافة ما صارت حجة بحقه حتى يصح له البقاء بعد ذلك فالمهم أن يعلم لأجل العمل إذا علم له العمل يصح له البقاء يصح له البقاء فيما عليم أو مطلقا. سيد الخوي يقول فيما عليم يصح البقاء، لأن غير ما عليم ليس المشكل السابق حجة فيه، إنما يكون حجة في خص ما عليم لغير ما علم ليس حجة فيه أو لا يقولون لا يكفي في التجيّن يعلم بعض مسائله بمجرد أن يعلم بعض ما في حياته في حياته بمجرد ان يعلم بعض مسائله صدق ان فتاوى حجه في حق هذا وان لم يعلم بقيه الفتاوى هذا المقدار كاف بعد قال العلم ببعض مسائله كاف في حجيه تمام مسائله عليه وان لم يعلم بها سيصاق له البقاء واذا سلمنا بوجود تقليد الاعلام فكماده المسائل من احل ذلك الليل من جدا كما أنه إذا كان أمامه مشتهدان، أحدهما عالم من الآخر، وكان مختلفين في الفتوى يجب عليه الرجوع إلى العالم مطلقاً. كذلك إذا اختلف الميت مع الحي، وكان أحدهما عالم، يجب عليه الرجوع إلى العالم مطلقا ان كان هو الحي، ان كان هو الميت. فيما علم وما لم يعمل، وفيما علم وما لم يعمل مطلقاً. علم وما لم يعلم، عمل وما لم يعمل، يجب عليه البقاء مطلقاً. مسألة وجود تقليد أعلى وأما من ناحية الأمر الرادع هو الاحتياط الذي ذكره صاحب العراء صاحب العراء يقول الأحوط العجول إلى الحي مطلق عامل ببعض كتاو الميد او لم يعلم او لم يعلم عامل او لم يعلم لا احوط الوجود الى الحرم هذا تشريع كما يقول ماذا ويقول ايه المحلل لان الاغر ضاير بين الوجود بعضهم يقول بوجود الوجود بعضهم يقول بحرمة في الوجود اذا كان ميت الاعلام إذا فيما إذا كان الميت أعلم الأمر دائم بين الوجود لفرمة كيف يكون احتياط ينبغي أن يقول الأحوة العدود في بعض الموارد التي ليس هناك قول فيها بفرمة العدود كما إذا كان متساويين في القضاء مثلا أو لم يفرز الأعلمية بينهما أما إذا علمنا بأن الميت أعلم فهنا قول بفرمة العدول قول بوجود العدول فمع وجود القول بالفرمة والوجود في الاحتياط صار واضح <تصفيق> المسألة الثالثة والسكرة في احتياطات الأعلم سواء كان خلقه إذا لم يكن له فتوى احتياطاته يتخيل المقلد بين العمل في وبين الرجوع إلى غيره الأعلم في الاحتياط على المحور لأنه فتوى في أصل مسألة وجود التقليل أعلم احتياط فأنا لا أبد أن يقول أيضاً احتياط طيباً خور إذا احتاط الأعلان احتياطاً وجودية يصفق العمل بالاحتياط بالنسبة للمقلل لماذا لماذا ذكرناه في أول مدخل التقليل من أن العقل يرى أن الانتفال الإجمالي في عرض الانتفال التقليل إذا ترددت القبلات بين الجهات الأربع، فالعقل يقول لك أنت مخير بين أن تصلي الجهات الأربع، وبين أن تسأل البين العادل عن القبلات، فتقول لك قبلتها كذلّك تصلي الجهات التي ذكرتها البين العادل. الصلاة إلى القبلة التي عينتها البينة العادلة إذا لم تفصيليًا، لم يكن يحيينيًا لأن اختلال البين أحطأت. والصلاة إلى الجهات الأربع امتثال إجمالي لكنه يقيني بإخراز الوقت على كل حال العقل يقول أنت بين الامتثال التفصيلي والامتثال إجمالي الامتثال التفصيلي يمكن فيه قصد الوجه والتنييز لأن تقصد الوجوب والتعين لكن ليس يقينيا لاحتمال القطع في ذلك والأنتباذ الاجمالي يقينيه لأنه يحرز مطابقة الواقع لكن لا يمكن معه قصد الوجه والتمييز لأنك لا تعلم أي صلاة أي صلاة من صلاة الاربع هي الواجبين واضح؟ فكلهما تنظر نظر العقل في عرضنا في عرض المقام ايضا إذا احتاط المستحيل يمكنه العمل باحتياطات وهذا انتباذ إجمالي يمكنه الولوج إلى مسجد آخر على علم هذا انتباذ تفصيلي وأما جواز الرجوع إلى المجتهد الآخر فهو مستغطى من مصادر الرجوع الجاهل فهو ما للمجتهد لأمر انت تقلق فيه ليس رجوع الرجوع الجاهل العالم أناك لأك مجاهل الآن أنت ضافل بال الحكوم وهو لن يصل إلى الحكم و لذلك أحترام رجوع أكلك لن أن ي consequ Hotel كذال من حكوم يصدق بي رجوع الجاهد فنرجوه الجاهل للجاهل الحكوم هو chest وأما رجوع الراجل فهو مستأمن من مساجد رجوع الجاهل العارف فيصح يجوز بلا في شك. لكن الكلام إنما يصح الرجوع في احتياطات الأعلم إلى غيره إذا كان احتياطا في الفتوة لا ما إذا كان فتوى بالاحتياط. وسيأتي بين ذلك المسألة الجديدة. بعد ذلك الفرق بين الاحتياط في الفتوة والفتوة بالاحتياط. المسألة الرابعة وهو سن الاحتياط المذكور في الرسالة كم استحبابي وهو ما كان مسبوقا بالفتوى أو مسبوقا بالفتوى بوا. وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى أصلا لا مسادقا ولا نحقا ويسمى بالاحتياط المطلق يعني احتياط مسبق وفيه يتخيل المقلد بين العمل بالاحتياط الوجوبي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مشيئه آخر الأعلم في العالم الذي سبقه. لكن الكلام في الاحتياط الاستحبادي. وأما القسم الأول وثقل الاستحبابي فلا يجب العمل بل إنه استحبابي ولا يجب الرجوع إلى الغير الأعلم في بل يتخيل بين أن يعمل بمقتضى الفتوة. وبين العمل بها المختياط استحبابي فمعه فتوى فإما أن يعمل بمخطط الفتوى أو يعمل بالاحتياط تعليق سيد الإمام. إلا إذا كان فتوى أو فتوى بالاحتياط يعني الغير من فتوى الآخر فيجوز لكن في العبادات يأتي رجاء هذا نتكلم عن أصل المسألة قالوا احتياط فيصح العمل به من باب امتتال الإجمالي والعقل يرى عرضية الامتثال كان الانتتالي التفسير وإما أن يرجع إلى الغير لأنه مصداق لرجوع الجاهل للعالم هذا <تصفيق> رابع لكن اذا كان احتلالاً استفضائيا، فأطعاً مختلن بالفتوى فإذا كان مختلن بفتوى، لأسماء أيضاً معنى أن هناك فتوى على حلاته فالرجوع إلى غير الأعلام فيها هذه المسألة من باب العدود لأن العالم لا فتوى هني. صحيح ما هو احتلال استحبالي، لكن مع الاحتياط الاستحبالي فتوى فمع وجود فتوى الأعلام، كيف يصح الرجوع إلى غير الأعلام في هذه المساله فإن الرجوع إلى غير الأعلم فيها المسألة مع وجود الفتوى فيها وإن كان اسم الفتوة أيضا مع وجود الفتوة فيها من باب العمل بما يشكك في حجياته لأنه يشكك في حجيه فتوة غير الأعلم مع وجود الأعلم فو من باب العمل بمشكك الحجية والعمل بمشكك الحجية بعنوان الوجود لو كان في آخرية الوجود هذا يكفي بالجراس ولا حتى يقول يجوز الدعاء عند رؤيه الهلال ولا احرص استحلالا الاتيان به لا تجوز يجب الدعاء عند رؤيه الهلال وهذا يرجع الى ذاك في العمل الرجوع الى ذاك في العمل مع وجود شكلا اعلم هنا وهي الجواز الرجوع الى ذاك في العمل والاتيان به بعنوان الوجود تشريع المحرم لأنه عمل بفتوى مشكوكة الفجية والعمل بفتوى مشكوكة الفجية بإعلان الوجود فشلو المحرام صار راضح فإذا لا يجد الوجود السيد الإمام قد يسسر الله إذا كان الفتوى الثانية أوفق بالإحياط المجودة يأتي بالثانية ليس من بادل عمل بفتوى من بادل يرجع الى الثاني ويعمل بفتوى لا من بادل عملي بفتوى حتى يكون تشلع المحرم من بادل عمل بفتوى لذلك كان العمل عذادي يجيب عنوان الرجاء لذلك يجيب امتثاراً لفتوى سعى تشلع المحرم أو كان العمل عباديا يأتي بالدعاء عند وقية الهلا من باب العمل بفتوى الآخر ومبرع من الفتوى الآخر تشغير المحرم لأن العمل بما هو مشروط الحجية تشغير المحرمون نعم يأتي بفتوى الآخر من باب رجاء المطلوبين أو من باب معنى المحرمين صار راضح المسألة الحامسة والستة. في صورة تساوي المجتهدين هذا كم المرة يدين صاحب يتخير بين تقليد اي منه كما يجوز له التبعيض بينهما قلل هذا في النصره حتى في احكام العمل الواحد في صلاه واحده في صوم واحد حتى انه يمثل لو كان مثلا فتوى احدهما وجوب جلسه الاستراحه بعد سجل التعليم واستحباب التكبير في التسبيحات الاربع يعني ما يجب عليه تجيب التسبيحات الاربع ثلاث مرات انما مستحب وفضل الاخر بالعكس يستحب في الاستراحه ويجب التكبير في التسبيحات الاربع يجوز ان يقلد الاول في استحباب التكبير ويجب تسبيحات مره واحده اغليلها واستحباب الاستغلال في دور التركيز في الاستراحه هذا العاده هذا تعليق قصير يجوز له تقليد أيهما شاء إذا لم يعلم بالاختلاف بينهما وإلا فيأخذ بأحضر قليل ثم أمر وبذلك يظهر حال التبعيض أيضا يجوز له التبعيض إذا لم يعلم بالمقالفة وأما إذا يعلم بالمقالفة يجب أن يأخذ بأحضر قولين تعليقة السيد الإمام إذا لم يكن باطلا على الرأي إذا العمل الواحد